اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محتفلا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 قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغط أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كمن أرسل الأولى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 جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأجيناهم ومن نشاء. وقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلم يا أحس بعسان إذا هم منها يرقصون لا ترقصوا ورجعوا إلى ما أترفتم فيه وما ساكنكم تسألون. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت, تلك فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء وردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لذنا إن كنا فاعلين بل نقدف بالحق على الباطل فيبنغه فإذا هو زاهق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 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتو برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الي فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون لمن ارتضى وهم من قشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجذيه جعلا كذلك نجذي الظالمين ومن يقول منهم مني إله من ثونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أَنَّ السماوات وَالْأَرْضَ كَانَتَا ربما ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض راسيا أن تميذ بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء ثقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلق يسبحون وما جعلنا لبشر قَبِيلَكَ الْخُلْدِ أَفَإِنِ اتَّفَهُ الْخَالِدُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِنِ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا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 صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون وجوههم النار حين لا يكفون وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم ردّة فتبهتُهم فلا يستطيعون ردها ولا هم فَلَا يَسْتَطِيعُنَّ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُضَرُّونَ وَلَقَدْ أَسْتُمْتِئِبَ رُسُلِنَا مِن قَبْلِهِ فحاق بالذين سخروا سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ قل قُلْ مَن بالليل بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرحمن قُلْ مَن بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ بل هم عن ذكر ربهم معرضون قل من يكلوكم في الليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلية تمنعهم لنا لا يستطيعون نصر أنفسهم لا يستطيعون نصر أنفسهم بل أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصن الدعاء ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن القصة ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان القال حبة من خرد فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل وان كان من خردل اتينا بها, أتينا بها وكفى بها حاسبين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان من طال من خردل أتينا بها أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الزاعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنفر أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنزلنا لها عكفون قالوا وجدنا آباء لها عبدين قال لقد قتتم أنتم وأباءكم في ظلال مدينين قالوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بعد أن تولوا مدبرين فاجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا آل هتى لا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أرفوسهم فقالوا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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَتٍ يهدون بِأَمْرِنَا وَأُوْحِيْنَا إِلَيْهِمْ فعل عَلَى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإيطان الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوط آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث.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 ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم زوء فأخرطناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غلم وَكُنَّا وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما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 ولسليمان الريح عصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وَكُنَّا لهم حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ نَادَى نادى ربه مَسَّنِيَ مسني الضر نَادَى رَبَّهُ الراحمين وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحلين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وذا النور اذ ذهبا غاضبا فظن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 وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا ابن نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زوجه إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الخيرات إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخِيَرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَ وَكَانُوا لَنَا والذين أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه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 كفرا لزعيه، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لزعيه، وإنا له كاتبون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.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 فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا ويلنا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بل كنا ظَالِمِينَ إن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 الذين سبقت لهم من الحسناء اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحسنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يصنعون حسيسها، وهم في مشتهى أنفسهم خالدون. لا يحزمهم الفزع الأكبر، وتتلقىهم النلايك هذا يومكم. هذا يومكم الذي يوم نطوي السماء كطيس جل للكتب كما بدلنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا شاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يردها عبادي الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يردها عبادي أن الأرض يردها عبادي الصالحون. إِنَّ في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريض أم بعيد مما توعدون وإن أدري أقريض بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله أن تلَّكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق ورب الرحمن ورب على ما تصفون